إِنَّ هَذَا إِلَّا خُلُقٌ أُولِي قُوَّةٍ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ فكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ فإِن رََّّكَ لَهُ وَ العزيزُ وَحييد كَذَّبَ السَّمُودُ الْمُرُ السَّليد إِذ قَالَ لَهُم أَقُُم قَاالِفٌْ أَلَ تَتَّقُون إِ لَكُم مسُونُ أَميد فَتَّكُمَ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أَتُتْرَكُونَ فِيمَا هُنَا آمِنِينَ إِذًا كَثِيرٌ ظَالِمُونَ وَازْرَعُوا ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بلوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفتحون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المتحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين قَالَهَا ذِئْنًا قُلْتُ لَهَا شِدٌّ وَلَكُمْ شِدٌّ يَوْمَ نَعْلُمُ وَلَا تَمَسُّهَا بِسُوءٍ إِنْ فَتَى فَهُنُكُ مَعَذَابَ يَوْمٍ نَضِيدٍ تَآخُذَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ فآخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له هو العزيز الرحيم